يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ما أرضعت وتضع كل, ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم وَتَرَنَّ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُم بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَعِينُ جَادِلٌ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شِيْطَانٍ مَرِيدٌ której strony, która من bardzo ważna يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنت إذا كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ومما من علقات ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إلى مسمى مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى العمر لكي لا, يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض نامدة فإذا زلنا عليها الماء تزت وربت اهتزت وربت za من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأن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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من Dla mnie niepokoi, ale nie ma żadnych قال حات جنات تجري من تحتها الله يفعل ما يريد فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ أَمْ Sama jestem zwolenniczana, a والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة.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 Wysokiego szczebla, jakim jesteśmy w stanie wyjść z kieszeni, jakim jesteśmy w ذكر إن الله يفعل ما يشاء هذان خصما يختصموا في ربهم.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 كلما aradu, ej, يخرجوا منها min, من غم idu, idzie, o, idu, idzie, o, إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا Wysokiego szczebla, jakim jest przemocą, jakim مِنَ przemocą, jakim jest przemocą, jakim jest przemocą, jakim jest przemocą, Wielką الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ wszyscy są w tym samym miejscu, a nie w tym samym miejscu, a وَإِذْ właścicie, właścicie, właścicie, البيت właścicie, właścicie, właścicie, właścicie, właścicie, właścicie, właścicie, właścicie, właścicie,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 Wajadkurus ma lawi فِي a ja mi ma lumi, a ja mi ma rosa وَمَن يَقْضِ تِفَثَهُمْ وَالْيَوْفُ نُذُورًا وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّي Wau, لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا mullana, عَلَيْكُمْ mullana, الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ mullana, قَوْلَ الزُّورِ mullana, لِلَّهِ غَيْرَ مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطائر ستختف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك Panie Przewodniczący, Panie اللَّهِ Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! أَجَلٍ Komisarzu! محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فَلَهُ أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما عصدهم والمقيم الصلاة Walmurty, miłso, laty, wa mi, maroza, kona, uniu, fikun. Walbudy na dżalna, jaka, jaka,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 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ومشر المحسنين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 وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا, إلا أَن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض له الدماء صوانع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 Femlei, tuli, kefiry, nie summe, echażdżum, feke, feke, nene, kiep. Feke, قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها jmyn, المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 وما أرسلنا من قبلك من وسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أم...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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاوَوْا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ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 وَإِنَّ الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ الله لعليم حليم ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ وَفُورٌ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 والباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة Inna Allah lakifun khabir Lahu ma fi السماوات w ma fi Wa inna Allah lahu al-ghany al-hamid أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَأَلْفُ الْكَتَجِرِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِن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 لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم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 إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من بسم الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من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 أن أرعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لين يخلقوا ذبابا ولا وجه تم عله وإيه يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الناس. إن الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اتقوا واسجدوا واعبدوا ربكم إركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءً أَعْلَنَنِ